Alem najali l arzmi hadau wal jibāl awtadau waخلقناكم أزواج وجعلنا نومكم سباتو وجعلنا الليل لباسو وجعلنا النهار معاش وبنينا فوقكم سبعا شدادا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً فَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتِنَا الْفَافًا إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا يوم ينفخ في الصور فتاتون أفواجا وفتحت السماء فكانت بوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا اللابثين فيها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 وكل شيء نحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وَكَأْسًا دِهَاقًا لَّا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَّابًا جَزَاءً مِّن رَّبِّكَ عَطَاءً حِسَابًا رَّبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَٰنُ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا Yoma yqom al ruh wal malaikatu sif al lai taklamun illa man adzina lahul rohman, illa man adzina lahul rohman. Waqal sawabah, zalk al